غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون الا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ اللَّهُمَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 من مساد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم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 وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّ الظُّلْمَ وَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَغْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطَافًا ثُمَّ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 ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَي لَّا, يعلم لكي لا يعلم من بعد علم شيء وترى الأرض هامدة وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورابت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأنبت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 ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حر فإن أصابه خير طمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة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 لَبِئْسَ الْمَغْلَ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُطَّ عَلَكُمْ فَجتَنِ بُجسَ مِنَ الأوثان وَجَتَنِبُ قَونَ الزول حَُفَأَلِلهِ غَيرَ مُشكينَ بِنْ وَما يشَرِك بِالل فَكَأََّ مَا خَرر مِنَ السَّم فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير أو تنوي به الريح في مكانها سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله ذلك ومن عائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل سَكَى وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَن سَكَى لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُ مِن الأنعاب الأَنْعَام فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ وبشر المخبتين, وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة ومن مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ يُوفِقُونَ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خير فَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ صَوَاف فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُكُمْ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُكُمْ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمْ مَا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لِيَنَالَ الله كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وبشر